وَلَوْ مُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَذَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَامٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا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 لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القوم ولا أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم قُل لَن نَّفْهِيَ إِلَى الْأَفْقَانِ فَهُمْ مَقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُقْضِرُونَ وَسَوَّ فَأَنَّى لَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَئِنْ أُنذِرُوا لَيَنْذَرُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ يوم يلقى الموتى ونفثوا ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصى له